هو الذي أزل السكينة في قلوب المؤمنين، أزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً إما أنما إما. وللله قلوب السماوات والأرض وكان الله علی من فاتنا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جهلها لكن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار طالبين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً أظيماً وَمُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشركين والمشركات ضِعْفًا بالله مَّنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّهَا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوصروا وتسبحوه وتسبحوه ذكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك كإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ثَمَنَ النَّجَسَ فَإِنَّمَا يَنفَعُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَيَقُولُنَّ كَمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألفنتهم ما ليس في قلوبهم قلت من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضبا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون صبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوق وكنتم قوما دورا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 ليقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالمين تأخذوها درونا نستبعكم يريدون أن يبذلوا كلام الله قل لا تستبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيطولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يخصمون إلا قليلا قل للمخلسين من الأعراب ستدعون إلى قوم قلي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤفكم الله أجرا حسنا فإن وَإِن تَسْتَوُوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ لَعَسَرْتُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعزده عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فسحا قريبا ومظالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وَعَدَهُمُ اللهُ مُنْزِلًا مَثِيرَةً تَذْهَلُهُمْ فَعَجَّلَ لَهُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيَنَا عَنكُمْ لِتَتَفَكَّرُوا آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيَّ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْقَعَتْ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْهُ الْأَدْبَارَ مَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سنة الله التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبدينا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببق المسكة من بعده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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم عرضكم بغير علم ليدخل الله في رحمة من يشاء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 وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ السَّوَءِ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَرَهْنَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَّقَدْ خَلَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْبُرْيَأَةَ بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُ النَّبْلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَأْنَ اللَّهَ آمنين آمنين محذقين رعوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تحلموا فجعل من دون ذلك فسحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدا وعلى الكثاب رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورخوانا في ما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في السورا ومثلهم في الجن كشبع أخضر شبعه فأجره فاستغل فأجره فاستغل وفسوى على سوطه يحجب الزور عليهم